بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم محبة الكرام إلى أولى حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل القول المؤصل في سور المفصل ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء أهلا وسهلا بكم شيخ صالح حياكم الله أستاذ فيصل وحيا الله وإخوة جميعا وأسهل الله لي ولكم وللجميع التوفيق اللهم أمين فضيلة الشيخ نحن في بداية هذه الحلقات وفي بداية هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير هذه السور سورا مفصل والحديث عن عظمة هذه السور وما اشتملت عليه من موضوعات وكذلك أسباب النزول قبل أن نبدأ ونشرع في أولى تلك السور التي هي بداية المفصل بودنا أن نتحدث عن تقسيم القرآن الكريم هذه التقسيمات هل هي اجتهادية أم هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تقسيم السور في ذلك الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأسهل الله أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا والحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم وأما أما أسألتم عنه قضية تقسيم القرآن فينبغي أن يعلم أن القرآن عظيم كله وأن التقسيم الذي بين أيدينا ينقسم إلى قسمين قسم الأظهر أنه كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم وقسم آخر هو ما راه الآن في المصاحف وهي قضية تحزيب القرآن وتربيعه فهذه إنما صنع متأخرة ليسهل على الناس قراءة القرآن أما الأول تقسيم العام تقسيم الرئيس فهذا الأظهر أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن مائة وأربعة عشر سورة كلهن سور مباركات نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وأظهر ما يمكن أن يقال في التقسيم الأصل فيه حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيته مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل فهذا التقسيم على القول بصحة الحديث وقد صحاه غير قليل من أهل العلم وأهل هذا الشأن يصبح تقسيم القرآن هذا التقسيم منقول موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لا مجال للاجتهاد فيه والسبعة الطوال المراد بها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والخلاف في السابعة هل هي التوبة والأنفاء مجتمعتين أم سورة يونس ولكل قائل بأحد هذين القولين دليله والمئين إذا رفعنا قلنا المؤون سميت بهذا الاسم لأنها تجاوزت المئة آية والمثاني ما كان بين المفصل وما بين المئين وقيل لأنه يكثر ذكره أو قراءته في القرآن والمفصل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله لكن للعلماء فيه خلاف من أين يبدأ لكن قبل أن نتجاوز هذا الأمر منبه أستاذ فيصل إلى مسألة أن كلمة المثاني لا تعرف على إطلاقها إلا بقرينة فالمثاني تطلق ويراد بها القرآن كله ومنه قول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فهذا المراد بمثانية هنا القرآن كله وتطلق ويراد بها على الصحيح صورة الفاتحة قال ربنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالمثاني هنا الفاتحة وتطلق ويراد بها ما بعد المئين وقبل المفصل في ترتيب سور القرآن وهو المراد في حديثنا هذا فضيلة الشيخ إذن التقسيم هذا يستغرق جميع سور القرآن وبالترتيب فيبدأ القرآن بالطوال ثم بعد ذلك بالمئين ثم المثاني ثم المفصل نعم هذا ترتيب القرآن الطوال والمئين والمثاني والمفصل مع خلاف من البدء ويعني يمكن أن يقال الخلاف حول سورة الفاتحة هل هي من الطوال أو من المفصل إذا أخذنا مع هذه الآيات فهي المفصل أقرب وإذا أخذنا بترتيب وضعها في القرآن فهي من, من الطوال والأرجح عندي أن تبقى لوحدها لأنه لأن الله جل وعلا أفردها بالذكر قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعود إلى الحديث عن المفصل بالتفصيل حدث خلاف بين العلماء من أين يبدأ هذا المفصل طواله قصاره كذلك الأواسط منه نعم هذا كله تكلم فيه العمة من أصحاب هذا الشأن فالمفصل اختلف هل يبدأ من سورة القتال التي هي سورة محمد أو من سورة الحجرات أو من سورة قاف وقيل غير ذلك بل نقل بعض أهل العلم قرابة 12 قولا في هذه المسألة والراجح الذي عليه أكثر المحققين وهو قول قوي جدا وهو المعتمد في الأزمنة المتأخرة على أنه يبدأ من سورة قاف وقد مال إلى هذا القولي الزركشي رحمه الله في البرهان ونجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم عنه في شرحه القيم فتح الباري وغيرهما من أهل العلم وهو الذي سنختاره في دروسنا هذه في لقاء برنامجنا المبارك هذا وهذا المفصل من أقسامه أنه ينقسم إلى طوال المفصل طوال المفصل وأواصته وقصاره على اختلاف بين أهل العلم من أين يبدأ فلا خلاف فيه اذا اخترنا قاف سيبدا من قاف لكن اين ينتهي اوله قال بعض العلماء الى عمه والقول الاخر الى البروج ثم من اين يبدا وسطه فمن قال الى عمه قال يبدا من عمه الى الضحى هذا وسطه ومن قال بغير ذلك قال يبدا من قاف وينتهي عند البروج والصوره التي تلي صوره البروج صوره الطارق فقال ان اوسطه يبدا من الطارق وينتهي عند سوره البينه والآخرون قالوا... الوسط يبدأ من عمّة وينتهي عند صورة الضحاء وعلى هذا اختلف في قصار المفصل فالقائلون الأولون قالوا يبدأ من الضحاء إلى الناس والآخرون قالوا يبدأ من الزلزلة إلى الناس لأن الصورة التي بعد البيّنة هي صورة الزلزلة فقالوا يبدأ من الزلزلة إلى الناس ونحن نميل إلى القول الأول وإن كنت قلت هذه مسائل اجتهادية... ولا يتعلق بها شيء يقال سمح الله عن قائله أنه رد شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تجسر عليه العوام فضلا عن أهل العلم فضيلة الشيخ لعلنا الآن نأخذ القولة الأرجح لديكم في, في تقسيم السور نعم الأرجح لدينا أنه يبدأ من سورة قاف وينتهي عند سورة عمأ هذا طواله ووسطه يبدأ من سورة النازعات التي بعد عمأ وينتهي عند سورة الضحى ويبدأ سورة الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل وله أسماء أخر إذا أذنت المفصل يقال له المحكم وقد جاء في هذا اثر عن ابن عباس رواه المام محمد في المسند أنه قال إن الذي تدعونه المفصل إنما هو المحكم وقد قيل إن المفصل سمي بهذا لأنه لا نسخ فيه وقيل لكثرة الفصل فيه بالبسملة ولا تعارض بين القولين لأن أكثر المفصل إن لم يكن كله لا نسخ فيه وفي الوقت نفسه كثير الفصل فيه بين سوره بالبسمة، فيمكن الجمع بالسببين لأنه لا تعارض بينهما أكثر المفصل فضل الشيخ هل هو من المكي أم المدني؟ أكثر المفصل من المكي أكثر المفصل من المكي ولا يعهد فيه إلا سور قليلة جدا من القرآن المدني طيب فضل الشيخ حرص العلماء على هذا التقسيم وتقسيم الأواسط وكذلك القصار هل ينبني عليه أمر من تطبيق سنة وغير ذلك؟ هو يبنى عليه قضية تقريب القرآن للناس وتسهيل حفظه عليهم وهذا مشاهد ومعتبر والإنسان عندما يقرأ الآيات المرغبة في قيام الليل والسنة التي في كيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله به خيرا جعله يجمع ما بين هذه الاعتبارات كلها وينفذها. فمثلا جاء الحث على أن الإنسان يقرأ بألف آية في الليلة. وجاء في الحديث أنه من قرأ ألف آية أو قام بألف آية في ليلة كتب من المقنطرين. فالإنسان لو كان يعني قرأ قصار المفصل أو طواله أو قبله بقليل، فمثلا من التحريم من سورة التحريم إلى سورة الناس قرابة ألف وآيتان. فيمكن الإنسان بهذه الطريقة يعني يعهد يعرف كيف يقرأ في القرآن لأن أحياناً ضبط عدد آيات السور يساعد على قضية قيام الليل نحن لا يعني العلم لا يقال لمجرد العلم به يعني الإنسان ينافس وقرانه ولا ليصدر به في المجالس أو يحكى عنه في الإذاعات وإنما يقال حتى يقوم الإنسان به هذه الغاية العظمى من تعلم العلم فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين فيأتي الإنسان أحياناً يغلبه النوم أو عناء السفر أو مرافقة مريض أو ما أشبه ذلك من العوارض ثم يكاد يطلع الفجر عليه وهو لم يوتر بعد ويريد أن ينجو بنفسه أن يكتب من القانتين والقانتون الدخول تحت شرفهم في الليلة بمئة آية فلو كان الإنسان يستحضر عدد آيات كل سوره من القصار يستعين بها على قيام الليل لأنه سيعلم ماذا سيقرأ فيكون من ضبط الأمر فمثلا الشعراء مئتان وسبعة وعشرون آية وهكذا الصفات وغيرها من السور هذه آياتها قصار وإذا كان الإنسان يضبط عددها يساعده ذلك في قيام الليل مثلاً يأتي إنسان يقول صورة نون قرابة خمسين آية فيقرأها في ركعة ويأتي مثلاً لتبارك الملك ثلاثون آية فلو قرأ بعدها سبح والكافرون وقلوا الله أحد لتمت المئة فدخل في نظم القانتين هذا المقصود من ضبط مثل هذه الأشياء يعني كلما كان العلم يمكن تطبيقه وتحيى به السنن ويقام به الليل وتؤدى به الفرائض كان ذلك المباكة على فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أن يقرأ من المفصل هل من توجيه لمن يأم الناس في قراءة مثل هذه السور؟ هو القاعدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قولا وعملا أن الضعيف أمير الركب وهذه قاعدة عامة أن الناس تبعوا لأضعفهم إذا كان الإنسان مع الناس وإذا كان منفردا فهو أدرى بنفسه وأدرى بحاله على هذا فإن القراءة كثيرا بقصار المفصل أو بطواله مما ليس فيه مشقة على الناس وهذا هو الأصل من أما بالناس فليخفف لكن لا يعني ذلك الاستدامة على هذا الشأن أو على هذا أو على هذا الأمر لكن في العشاءين أو في العشاء الآخرة يقرأ كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وهي من واسط المفصل فضل الشيخ نحن في نهاية هذه الحلقة أردنا أن نتحدث عن بداية سورة قاف ولكن الوقت داركنا لعل بمشيئة الله تعالى نبدأ الحلقة الثانية بالحديث عن هذه السورة العظيمة سورة قاف شكرا لكم فضل الشيخ في ختم هذه الحلقة إزاكم الله خيرا وأسهل الله لي ولكم التوفيق دائما أبدا شكرا لكم أحبتي الكرام وقد استمعتم إلينا في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل